اذ تلقونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم Walau laa, izamg tumu, kul tum, ma yakanulana, anna taklum bhaa za subhanak haa za buhtaan ngazim. Yagzukum Allah an taudulimtlihi abdaa inkum tum mu'miniin, wiyubayn Allah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 Yoma izin yuaffhim Allah dzinahum al-haq wa yalamun an Allaha huwa al-haq al-mubin al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat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 إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائبعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خير وآتوهم وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ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 Allah Ya rezuk mai yang sha'ub b'gair hisab, wal-lazin kafiru' amalhum k'serab b'qiyat, y'hasabuhu al-zma n'ma'an hatta, i'za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 يكاد سنَّ بَرْقِهِ يَذْهبُ بِالأبصارِ يُقلِّبُ اللَّهُ الليلَ وَالنَّهارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الأبصارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِمَّا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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما واهمهم ولبئس المصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم نجاح أي يضع نفيا بهن غير متبرجات غير متبرجات بزينة وأي يستعففنا خير اللهم والله سميع عليم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 Allah b Kull Shayin